موقع رياض القرآن يقدم استقيموا واعتدلوا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ب عليهم وللضالين آمين. وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنس لكافرون. أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاقه بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب لرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم خشى في الحيلة وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن ثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا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 كان عاقبة المكذبين